السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وطحبه ومن ولاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وبعد فإنا المسلم الذي استسلم لله عز وجل بالتوحيد الخالص وانقاد بشريعه ربي يؤمن باقدار الله عز وجل واثقا من لطفه في السر ويؤمن بان تعالى الله عز وجل افعال قيمه يجريها الله عز وجل في عباده بحكمته وعلم بهم ألا يعلموا من خلق وهو اللطيف الخبير والمسلم من تغير الأحوال وتبدلها من تغير من الأمان الى الخوف ومن الصحة الى المرض وايضا من الفرح والسرور الى الحزن ومن القوة الى الضعف هذه سنة الله عز وجل ولم تجد لسنة الله تبديلا فعلى المؤمن ان يتأهد لتغير الاحوال لان يتخذ عدة وزادا من الإيمان بالله عز وجل والإيمان بقدره والإيمان بأركام الإيمان المعلومة فإن الله عز وجل يقول وتزودوا فإن خير الزاب التقوى فهذه السكان التي يتقلب فيها أمر المؤمن أمر لا ضرابة فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذه الفتن وحذر منها الفتن التي تجعل الحليمة حيرانا وتجعل المؤمن في خوف على دينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأنه لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتن القائد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الساعي من يستشرفها تستشرفه وأيا كان الأمر في أمر الفتن فعلى المرء أن يكون متأميا متأميا يكون متأميا ويكون أيضا على سؤادة ولا يلج إلى أمر قد لا يحكم الخروج منه ولذا على المسلم أن يكون حذرا غاية الحذر من أن تلتبه عليه الأمور او أن تشتبه عليه الأحوال أو أن يتكلم في وقت لا ينبغي أن يتكلم فيه أو أنه يتقدم في وقت ينضغي أن يقصر عن التقدم ولا أن يتصدى لأمر ليس له أن يتصدى له الفتن تضطرب بها الأحوال وتختلف بها الموازين وقد تطيس بها العقول أيضا فعلى المسلم أن يكون حذيرا وأن يحافظ على دينه وسلامة منهجه وأن لا يقود أمرا قد لا يحسنه ولذلك جاء التحذير من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله إن السعيد لمن جنب الفتن والفتن التي تمر بالمسلمين فتن شتى من أخطرها فتن القتل هذه وحتى لا يدري القاتل لما قتل وللمقتل بما قتل فتن التخريب والجمار وفتن التكالب على السلطة والحكم وفتن الحزبيات المقيفة وفتن البدع المضلة فتن شتى بأمامك أيها المسلم يتوى المسلمة أجب على المسلم أن يكون حاذرا وأن يكون أيضا على علم وعلى براية بأن هذه الأمور أمور كبار ليس لآحاد المسلمين أن يتبصروا الحق فيها إلا أن يرادعوا علماءهم كما قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ارجوه الى العلماء كي تتميز انت السبيل بمثل هذه الاحوال المضطربة من حيث القتل والقتال ومن حيث هذه المصارعات لبعض ارباب الباطل من اجل ان يصلوا الى سدة الحكم وكذلك أيضا اشتباه الأحوال عند كثير من عوام المسلمين ويدفع بهم كي يكونوا حطبا لهذه الفتن يدفع بهم ولا يدر بما يقافل ولا يدر من أهل الذي سيطير إليه فعالوا الضلالي وأهل البداء وأهل البلاء يتخذون هؤلاء المسلم يتخذونه بمثل هذه الأغراض كي يكونوا خطب هذه القتام المسلم السلافي حاذير ويعلم خطورة سفك الدماء ويعلم خطورة القتل والقتال دون موجب شرعي ودون بصيرة من الأمر ودون رجوع إلى العلماء الكبار يعلم أن هذا الأمر في غاية الخطورة ولقد جانب كثير من الأئمة الفتن في أوقات شالفة حذر من الولوج في أمر قد لا تحمد عقباه ولا ريض أن الفتن تشتبه بها الأحوال وقد تتمحض إلى معرفة الحق من الباطل ومع هذا أيضا قد يكون الأمر يحتاج إلى دراية أخرى في مقدرة أهل الحق على دفع الباطل وفي كل هذا يقضره العلماء والساسة الصادقون الذين يهمهم سلامة البلاد والعباد فمثال هذه المسائل أنت ينبغي أن تعمد إلى سلامة الدينك وأن تنتظر ما قد ما قد يلوثو من الحق الأبلذي الظاهر وما قد يلوف أيضا من كلام علمائنا أشياخ السنة وأن لا تتقدم بين يده العلماء وأن لا تتقدم أيضا بالآراء والأقيسة والإجتهابات الفردية ربما تزج بإخواني عليك أن تكون صاحبة تؤدع وتأمن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد القيس بن الأشج أو الأشج بن عبد القيس إنا فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والأناف فلا ينبغي لصاحب سنة أن يكون عدلا فيما في هذه الأمور الكبار التي يأتي التي هي أمور دولة وأمور دماء المسلمين وأعراض المسلمين وأموال المسلمين ومطالح المسلمين الأمر جد كبير وخطير أيضا لا ينبغى أن يتسلق فيه أحاب الناس أو حتى بعض من قد طفل من أن يتصدى هذه الأمور الكبار نعم له أن يوصل الصورة صادقة واضحة بين أيدي العلماء الكبار بل ينبغي له أن يتواصل وأعني طلاب العلم أن يتواصلوا مع علمائهم في دعاسة هذه الأمور وأن يبينوا لهم أحوال المسلمين وما يدري في مثل هذه الظروف الصعبة يعرضها بين أيدي العلماء صادقين في عرضها عما أن يطير هذا الصالب هو الناصق فيها هو الذي يفتي فيها فهذا لسه مسلكا سلفيا السلاف يتدافعون الفتوى لما هو دون ذلك يتدافعون الفتوى فكيف بأمر أمة الإسلام وكيف بأمر يتعلق بهذه الأمور النازلة الكبيرة التي ربما يتهيب كثير من الكبار الفتوى فلا ينبغي لنا عن نتصدر او نتصدر لمثلها به الأمور وأن لا نكون عجلين في أجوبة الناس فإن من يجيب على كل من سأله هذا مجنون كما قد قرره بعض العلماء السؤجى والتأمني في صدور الأحكام من العلماء ذوي الخبرة والفهم والمعرفة بالواقع هذا الذي ينبغي أن يعول عليه الثلاثيون في تلقي الأحكام وعليهم أن يثقوا بعلمائهم أيضا وأن يسترشدوا بهم أما أن تتخطف جوابا من ها هنا وجوابا من ها هنا وتعرض سؤالا ها هنا وتذهب بالسؤال إلى ها هنا لليس بمسلة صحيح كي نحن يصير تشريبا بين السلاميين أنفسهم لقد بحت أصوات كثير من الدعاة وطلبة العلم في لزوم قرب العلماء والرجوع إليهم والتلقي عنهم ومع هذا ربما إلى جاءت المحن وربما رأيت غير هذا فعلى كل حال أنصحوا الإخوة أن يسرقوا بعلمائهم وأن يتلقوا عنهم وأن يجتمعوا على الحق والهدى وأن يتآلقوا فيما بينهم مثل ممين في توابهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثير الجسد إذا اشتكى من عضو فداع له سائر الجسد بالحمى والسهر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمني كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه فتعالفوا بما بينكم واحرثوا على دعاء ربكم عز وجل أن يمكن للسنة وأهلها وأن يقيم دينه وأن يؤلي رايته وأن يحقن بماء المسلمين والمسلمات وكذلك أيضا ينضغي لنا أن لا نثير فتنا وتشغيبا فيما بيننا فينطفر ذا لذا وذاك لذاك هذا خطأ في مثل هذه الأوقات وهو خطأ قبل هذه الأوقات لكن إذا حلت الفتن ينبغي أن يكون أهل الحق أكثر تلاحم وتعاطف واجتماعا على الحق والهدى فإن تفرقكم من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صحابته لما نزلوا وابيها فاتخذ كل واحد شعبا قال إن تفرقكم هذا من الشيطان ينبغي أن نعتقد أن هذه يمحص الله بها من يشاء من عباده وينيضى الله الخبيث من الصيب له فيها الحكمة البالغة وبيبتلي عباده بالضعف تارة وبغلبة ربما أو ظهور أهل الباطل تارة هذه حكمة عظيمة ومع هذا فإن الحق منصور وأن الباطلة مهزوم مخزول طال وقته او قصر وعلى عموم مسلمين أن يدعوا ربهم وأن يأخذوا بالطاعة والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي في قامة الصلوات الخمس في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه تبع له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيء عن ذكر الله وإيقان الصلاة وإيتاء الزكاة تحافظ على الصلوات الخمس المسجد وتحافظ على طاعة ربك بالجتناب المعاصي وتحافظ أيضا على حقوق أهلك وبنين وتحافظ أيضا على بدل المعونة لإخوانك وتفريط الكرب تتفقد الضعيف والمسكين واليتيم والأرملة تقوم على نفقاتهم وعلى إعانتهم وعلى إيواء من كان يحتاج إلى إيواء هذه معاني الأخوة الصادقة يبغي أن يستشعرها المؤمن في مثل هذه الظروف الحريقة وعلينا أيضا أن نتقدم ما قدمت على كلام علمائنا وأن لا نصدر الآراء ونصدروا المقالات ونصدر ما بدى لنا من أجل أن لا يستطلب أحوال المسلمين هناك يفضر عن علمائهم لمن وثق الناس بعلمهم ونصفهم وأمانتهم ورسوخهم هذا الذي أنصح به الإخوة وعموم المسلمين أن يرادع العلماء الكبار في أحوال بلادنا وعلى طلاب العلم أن لا يتقدموا العلماء وعلى الأشياخ أيضا لمن دون مرتبة العلماء في الرسوخ والفهم لا يتقدم عن العلماء او على العلماء بل ينبغي أن يعرض ما لديه مما وصلهم من احوال بلادنا على العلماء الكبار وتصدر الفتوى من العلماء الكبار ذلك هو المنهج الصحيح في التلقي عن في التلقي عن الاشياخ وعن العلماء هذا هو المنهج الصحيح فالعدلة وكذلك أيضا إصدار الأحكام التي ربما قد تكون في بعض الأحيان تصطدم مع بعض أهل العلم الآخرين يحصل بسبب هذا بعض الإصراب والقيل والقال وكريه لكم قيل وقال وكثرت السؤال وإضاعة المال ذلك أيضا ينبغي أن نكثر ما استطعنا لذلك سبيلا من بس التفاؤل بين الناس بأن الأمر سيصير إلى خير بأمر الله عز وجل ولا نقمط الناس او نقعهم في يأس وحرج لا نخبرهم بأن الله عز وجل إذا أقمنا أمره بتوحيد خالص كما قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فإذا أقمنا التوحيد الخالق لربنا وأخلصنا العبادة له وأقمنا سنة المحضة الخالصة اتباعا صابقا لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن هذا يدفع الله به شر الفيتان وعقمنا التقوى قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى فإن أمر المستقيم يأول إلى خير وسعادة والعاقبة للمستقيم ألا ينبغي أن نسعر الناس بالقنوط والياس وبالضجر الذي ينبغي أن نؤمن الخير إذا استقمنا على أمر الله عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق إن الذين قالوا ربنا الله فاستقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا فالأمر أيها الإخوة الفضل أننا نستقم على طاعة ربنا وندعو ربنا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكفف السوء وعلينا أيضا أن نتآخى الأخوة الصادقة فيما بيننا وأن نتلقى عن علمائنا وأشياخنا الكبار ما نوجه به في مثل هذه الأمور التي تمر بنا وأن لا نستعدنا وأن لا نتقدم بين أيديهم وكذلك أيضا ينبغي إذا سألنا علماءنا وأشياخنا أن نكون الصادقين في عرض ما نمر به نلتزم الصدق في عرض هذا والأمانة والنزاهة ثلاثا إلى جهة ما ولا إلى موقف ما ولا إلى طائفة الماء ولا إلى رأي الماء عليك أن تكون صادقا تبتغي الحق والهدى ولو على نفسك وأن تقول الحق ولو كان مراه وأيضا ينبغي علينا أيها الإخوة في مثل هذه الأحوال أن ندرك أن أمور السياسة السرعية ليست لآحاب المسلمين حتى يحوض فيها الجميع وتتكلم فيها العجائز في البيوت والأطفال في البيوت وأصحاب الذكاكين والبقالات أمور السياسة أمور يسكنها أهلها ممن أدركوا المقاصد الشرعية هو ما ينفع الناس والعباد وعرف المصالح وأدركوا المفاقدة وعرفوا ما هو أمر عامة فمسائل السياسة الشرعية ليست من متناول كل أحد من عموم الرعية علينا أن ندرك أن السياسة أمرها دقيق وعميق وخوض فيها وتوسعة دائرة التحدث عنها هذا لا يزي ولا ينفع شيئا خير لك أن تقبل على كتاب الله فتقرأه وعلى السنة احفظوا أحاديثا وأن تصلي ما تيسر لك من ركعات خير لك أن تخوض قالوا فقلنا وقالوا سيفعل كذا وسيحصل كذا وتتابع القناوات وغيرها ربما من مصابر تأذيب الفتن او الكذب والإفتراء علينا أن نعلم أن نموحدا واحدا صادقا طائعا لربه متبعا لسنة نبيه يدفع الله به عننا البلاء فعلينا نقلل على الصاعة والدعاء ونتوجه بتوزيه العلماء الكبار أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم وأن يسددنا وإياكم وأن يفعى عنا وعنكم كل سوء ومقروه وأن يفحى بلادنا وأحوالنا وبلاد المسلمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجنعين وزباكم الله خيرا سلام الله بركاته سلام عليكم سلام عليكم وبركاته ممكن شيخ نعطي بعض الأسئلة نعم لا الأسئلة لا راسي للا يا خيري الله احفادكم مزاك الله خير وبرك الله فيك وإياكم خلقكم الله خير وإياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته